mumna kel zawiji ba ma tufani esy dia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 kateru asaaidnu nu lahamidni alaqta min zawiti مشاريعه كل يكرههم يعني يا رجال قلت لك عن احتاجت شيء يا يد مو كلناش الشريكتنا محسن حراق <تصفيق> وانت يجاندينت بالنايت لما العكس انت يجاعن سبع عنقس حاق رياني ازورني سنش يا دلوزيناتي اتافرواك نيت عنقس حاق <تصفيق> رياني اقولت ترنت من زلاد نسسي يكون ترشمال jadi tersif tahan kau satu tak milik kaden ayaitu gadir itu mersahanda فاني قلجيت سوقنيتي عواش تشيغازيتريك كي ارجع في <تصفيق> في الزيج وكاني السيدي انت منرتي غزود عيوني لا كل سنار دي تو ابراهيم هاتني بسرور تمولى